عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالا في مقابلة ما جاءهم به من الوحي والهدى بل يبذل لهم ذلك الخير العظيم مجانا من غير أخذ أجرة في مقابله وبينا في آيات كثيرة أن ذلك هو شأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه كقوله في سبأ عن نبينا صلى الله عليه وسلم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن اجري الا على الله الآية وقوله فيه أيضا في آخر صاد قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وقوله في الطور والقلم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون وقوله في الفرقان قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء ان يتخذ إلى ربه سبيلا وقوله في الأنعام قل ما أسألكم عليه أجرًا إنه إلا ذكرى للعالمين وقوله عن هود في سورة هود يا قوم لا أسألكم عليه اجرا من اجري إلا على الذي فطرني على الآية وقوله في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام وما أسألكم عليه من أجر إن اجري إلا على رب العالمين وقوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في ياسين اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم الآية وقد بينا وجه الجمع بين هذه الآيات المذكورة وبين قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القرب في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة سب في الكلام على قوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ويأخذ من هذه الآيات الكريمة أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجالا من غير أخذ عوض عن ذلك وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام ويعتضد ذلك بأحاديث تدل على نحوه فمن ذلك ما رواه ابن ماجة والبيهقي والروياني في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها قال البيهقي وابن عبد البر في هذا الحديث هو منقطع أي بين عطية الكلاعي وأبي بن كعب وكذلك قال المزي وتعقبه ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأعله ابن القطان بأن راويه عن عطية المذكور هو عبد الرحمن بن سلم وهو مجهول وقال فيه ابن حجر في التقريب شامي مجهول وقال الشوكاني في نيل الأوطار وله طرق عن أبي قال ابن قطان لا يثبت منها شيء قال الحافظ وفيما قاله نظر وذكر المزي في الأطراف له طرق منها أن الذي أقرأه أبي هو الطفيل بن عمرو ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال أقراني أبي بن كعب من القرآن فاهديت له قوسا فردى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقلدها من جهنم الحديث وقال الشوكاني أيضا وفي الباب عن معاذ عند الحاكم والبزار بنحو حديث أبي وعن أبي الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم بنحوه أيضا ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفه الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال أرمي بها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله أهدى إلي رجل قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال أرمي عليها في سبيل الله فقال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها وفي إسناده المغيرة بن زياد الموصلي قال الشوكاني وثقه وكيع ويحيى بن معين وتكلم فيه جماعة وقال الإمام أحمد ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير وكل حديث رفعه فهو منكر وقال أبو زرعة الرازي لا يحتج بحديثه انتهى وقال فيه ابن حجر في التقريب المغيرة بن زياد البجلي أبو هشام او هاشم الموصلي صدوق له أوهام وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق أخرى ليس فيها المغيرة المذكور حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية حدثني بشر بن عبد الله بن بشار قال عمرو حدثني عبادة بن نسى عن جناده ابن أبي اميه عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر والأول أتم فقلت ما ترى فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جمرة بين كتفيك تقلتها أو تعلقتها انتهى منه بلفظه وفي سند هذه الرواية بقية ابن الوليد وقد تكلم فيه جماعة ووثقه آخرون إذا روا عن الثقات وهو من رجال مسلم وأخرج له البخاري تعليقا وقال فيه ابن حجر في التقريب صدوق كثير التدليس عن الضعفاء والظاهر أن أعدل الأقوال فيه أنه إن صرح بالسماع عن الثقات فلا بأس به مع أن حديثه هذا معتضد بما تقدم وبما سيأتي إن شاء الله تعالى ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن وسأل الله به فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس قال الترمذي في هذا الحديث ليس إسناده بذلك ومنها ما رواه أبو داود في سننه حدثنا وهب بن بقيه أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتعجلونه حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد الساعدي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقري فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقراوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتعجله ومنها ما رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكل به ولا تستكثروا به قال الشوكاني رحمه الله في نيء الأوطار في هذا الحديث قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات ومنها ما أخرجه الأثرم في سننه عن أبي رضي الله عنه قال كنت أختلف إلى رجل مسن قد اصابته عله قد احتبس في بيته أقرئه القرآن فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة فحاك في نفسي شيء فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه وإن كان يتحفك به فلا تأكل انتهى بواسطة نقل ابن قدامة في المغني والشوكاني في نيل الأوطار فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها ومن من قال بهذا الإمام أحمد في إحدى الروايتين وابو حنيفة والضحاك بن قيس وعطاء وكره الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجر وقال عبد الله بن شقيق هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت أيها المستمع الكريم سيكون لنا بقية حديث عن أخذ الأجرة على التعليم إن شاء الله في لقائنا القادم فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته